نود أن نقف على ما يخصنا نحن كأمة تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم أو ما سنستفيده بعد هذه الشمائل والسيرة والانتماء والفخر والاعتزاز والحب لنبينا صلى الله عليه وسلم سيولد هذا اتباعاً له واقتداءاً به وتعظيماً لشرعه وانقياداً لأمره وتصديقاً له وسيثمر هذا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا بد أن نتحدث عن شفاعته تحدثنا عن كثير من الجوانب من جوانب العظمة في حياته وسيرته وأخلاقه وشمائله ومواقفه ينبغي أن نتحدث عن شفاعته صلى الله عليه وسلم أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف مهات لكن ما الشفاعة الشفاعة لغة مقارنة بين شيئين أو انضمام شيء لشيء مناصرا له حتى قال عليه الصلاة والسلام وهذا نوع شفاعة في الدنيا اشفع تؤجر يعني الزور قال لك يا اخ كلم لي فلان ده ما بيعرفني امشي كلمه انضميت لأجل أن تصلحه انضميت لآخر نصرة له هذه شفاعة تؤجر عليها وكذلك قوله تعالى والشفع والوتر وفي ذلك تفاسير كثيرة منها أن الشفع هم الخلق وأن الوتر الذي لا وتر غيره هو الله سبحانه وتعالى شفاعته صلى الله عليه وسلم اولا دالة على رحمته دالة على مكانته وعظمته عند ربه جل وعلا اصل الشفاعه وحقيقتها لله قال تعالى ولله الشفاعه جميعا كلام واضح الشفاعه كلها حقت ربنا ولكن الله ارتضى شفعاء من ذا الذي يشفع عنده من الذي يشفع عند الله يعني من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه الا لمن اذن له يعني المولى عز وجل الملائكة تشفع بالمناسبه والشهداء يشفعون في أهلهم يشفع الشهيد في سبعين من أهله والصالحون يشفعون صلاة الجنازه نوع شفاعة طلب من الله بأنك ترحم هذا الميت فما من ميت صلى عليه أربعون موحد إلا وشفعهم الله فيه لكن شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم عظيمة وهي أنواع سنقف عليها بسرعه ولذلك ارجو ان تركزوا معي لماذا اعظم شيء ان ننال شفاعته فاللهم يا الله ونحن في هذه الايام المباركات لا تحرمنا شفاعه نبينا نحن نحبه فلا تحرمنا شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته الاولى تسمى بالشفاعه العظمى هذه شفاعة عجيبه لم يؤتها احد لا قبله ولا يؤتها احد بعده وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم خمس لم يؤتهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيره شهري وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل منكم ادركته الصلاه فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي وأوتيت الشفاعة وكان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت للناس عامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح يا السلام الشفاعة العظمى دي شنو الشفاعة العظمى شفاعة في الأنبياء والملائكة والأولين والآخرين وقف الخلائق بين يدي الله ليبدأ الله الحساب يريدون من يتكلم مع الله ليبدأ الحساب يعتذر الأنبياء في الموقف بقولهم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كل نبي يقول للبعد آدم يقول لإبراهيم إبراهيم لنوح ونوح لإبراهيم وإبراهيم لموسى وموسى لعيسى وعيسى, وعيسى يدفع النبي سلم فيقول أنا لها أنا لها يا السلام هذا نبينا والله أفخروا أفخروا يا مسلمين نبيكم صاحب الشفاعة الكبرى في عرصات القيامة يأتي وجد الله تحت عرشه فيلهم من المحامد والثناء ما لم يعطه من قبل فيقول الله له ارفع رأسك سلتعطى اشفع تشفع يا السلام يشفع تشفع يقول له يا الله ابدا الحساب يقول له خلاص نبدأ الحساب هذه شفاعه ارتضاها الله له وقبل الله شفاعة النبي في الخلق جميعا فشفاعته هنا نائل جميع الخلق انسان وجناء يا سلام الشفاعه الثانيه شفاعته في اهل الكبائر من امته في ناس من اهل الكبائر دخلوا النار ولكنهم لا يخلدون فيها بشفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم يا سلام يسال الله يقول لي يا الله طلعوا لي من النار وهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا وأسعد الناس كما في حديث أبي هريرة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دين عندهم توحيد وإيمان لكن عندهم معاصي وكبائر في شفاعة حتى في الكفار شفاعة لمن استحق النار وخلد فيها بتخفيف العذاب عنه وهذه الثالثة كشفاءته في أبي طالب أبو طالب مات على ملة عبد المطلب لكنه بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام خرج من النار إلى ضحضاحها برا، فهو إلى النار إلى كعبيه وتغلي من ذلك أم دماغه الشفاعة الرابعة الشفاعة لدخول أقوام من أمته الجنة بدون أن يدخلوا النار الله ودي معناها أجزوا يقول لك الله يرزوك شفاعته صلى الله وأجزوا يسأل الله يقول اللهم ارزقنا شفاعته اللهم ارزقنا شفاعته يريد بذلك أن ينال هذا وقد أعطاه الله ذلك شفع قال لي الله دخل لي ناس من أمتي الجنة من أول مرة من القيامة طوال الجنة ما يمشوا النار فقال أعطيناك أعطاه الله سبعون ألف قال زدني قال مع كل ألف سبعون ألف الشفاعة عجيبة في شفاعة لأهل الجنة برفعة الدرجات في من الشفاعة ناس دول الجنة يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزيد درجاتهم المهم شفاعته صلى الله عليه وسلم ثابتة بالكتاب وبالسنة بالكتاب آية الشفاعة في أن الله يأذن لمن يشفع ويأذن لهم ليشفعوا أما في السنة فمعظم أحاديث الشفاعة أوردها الإمام مسلم في الصحيح وكذلك في البخاري ماذا نفعل نحن نريد شفاعة أول شيء نحبه حبه يأتي بالشفاعة ثانيا نتبعه ونعظم أوامره هذا يأتي بالشفاعة ثالثا نعظم توحيد الله وأن نحرص أن نكون على توحيد وتعظيم وإجلاد لله جل وعلا وأن نعبده وأن لا نعبد غيره رابعا أن تعرف هذه الشفاعة وأن تعرف أقسامها وأن تتوق إليها وهي تقودك إلى قيمة مهمة إلى عظم مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء المعقود والحوض المورود صاحب الشفاعة الكبرى وسائر أنواع الشفاعة لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات أهداك ربك للورا يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات لا أملك إلا أن أقول مبتهلا لرب جل وعلا اللهم أرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وجعلنا من حزبه المفلحين وجنده وأنصاره في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين اللهم اسقنا من حوضه بيده الطاهرة الشريفة الشربة لا نضمأ بعدها أبدا اسال الله ان يتقبل منا ويعيننا يعيننا وان يوفقنا وان يرزقنا حب نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إن نبيك قال إن المرأة يحشر مع من أحب وإنا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم فاحشرنا معه والسامعين جميعا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم